الله خير مما تشركون ام خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء ان به حدائق ذات بهجه ما كان لكم ان تنتم بتشجرها اهلههم مع الله بل هم قوم يعدلون ام من جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجز أهلاهم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن أم يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أهلاهم مع الله قليلا ما تذكرون أمن أم يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته أهلاهم مع الله تعالى الله عما يشركون أم مَن يَبْدَأُ الخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَيُلَٰهُم مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ الدَّارُ في الْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لَهَا مَا تَشْتَهِي الأَنفُسُ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا وآبا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 وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّن مَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوهُ قَالُوا أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا مَاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ يَسْكُنُ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ في ذلك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 في الأرض ونجعلهم أهمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا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 قال مين قالت إحداهما يا أبت استاجره إن خير من استاجرت القوي لمين قال إن أريد أن كحك إحدى بنتي هاتين على أن تجرني ثماني حجج فإن تمتعشرا فمن عندك وما أريد أنا شق عليك ستجدون شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أي ملجئين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل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 مني لسانا فأرسلهم عيردا يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدا بأخيك ونجعل لكم سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنت ما ومن التبعكم الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بجناة قالوا ما هذا إلا سحر مفترق وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقالوا